الشيطان غليل بسم الله الرحمن الرحيم يا إلهي أن استمع لفون من الجن فقول إن سمعنا. uh, -huh. uh -huh. وأن لا نامس منك سما صون وأنا كنا نقعد منها مقاعدة للسمع فهي يستفعل What وَإِنَّ مَا وَإِنَّ لما سمعنا لَمَا Sir, Mel, وَإِنَّنَا من المسلمون ومن الخاسقون وَأَمَّا القاسطون فكانوا bye, -bye. bye, -bye. لفضيله الدكتور Bye. Oh Want ik All right. <laughs> ¡Muy oh. ¡Vamos! All <laughs>